تحية من صدور الأحرار. وبعد هذا هل تعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل النقد ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات. وسنبقى ماضين بعون الله، مهما ضالت الطريق واشتدت الأقواس، ومهما تكاثرت الأموال، القضية أكبر. إنه رب العالمين وإنها جنة سردوس. من لم يسمع صرير الأطلان؟ وصدى جئير الكلام وسيحلعه صليب السيوف وإذا تنحكمت الشفاق تتنمت من الجراء والأرخام التي ولدت خالدا لا تزال تحمل وتضع غمط رسك خالد أمي بالأرض على الباب لهيبا رابق <تصفيق> الناصر ودائر القدس على وعراق قد أمسك إبارا خبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخفى الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبان كن أبيا خبر الشاشك في الأعداء هيا لا لا تخف الأسد لا رخش المانية و في الميدان زلزال كل طاغوت لبان كن أبيا له بالارض على الباب هباء صابق الناصر دائر مصريبا هذه القدس على الأغلى لتبكي وعراق العز قد أمسك إيبا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشق فيك فكا يوم سلاحا كي تعيد المجد الإسلام فجار طغمة الكفر فقرآن ناحا والله عهد الذل عهدن صلاحا فامتشك فيك فك اليوم سلاحا كي تعيد المجد الإسلام فجار طغمة الكفر فقرآن ناحا أتي بالأرض على الباب لهيبا وابق الناصر دائر مصيبا به القدس على الأغلى لتبكيري وعراق العز قد أمسك إيبا أمتي بالذل والوهر مصابا أين هم يا قوم أحفاد صحابا خالد مقدر سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلبان امتي بالذل والوهن مصاباه اينهم يا قوم أحفاد الصحابه خالد مقدر سعد والمثنى جحفل الحق وفرسان الصلبان امتي بالأرض على الباب لهبا صابق الناصر دائر مصيبا هذه القدس على الأغلى تبني وعراب العز قد يا أبصال الإسلام اجعلوا أرض العراق مطبرة لهم ارفعوا الأرض عن أمة الإسلام تقتلوهم ترسم لا إله الله لا الله لا إله إلا الله نرجعنا ما في الدحر نرجعنا يا أدع الله الله أكبر